الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من التفاوت فرجع البصر هل من فطور ثم رجع البصر كرتين يذقنب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوعا من للشياطين وأعتدنا لهم وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا من يتفور تكاد تميز من الغيظ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 فقالوا لم كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحضا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ويسروا قولكم ويجهروا به إنه أعلم من ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاك بها وكنوا من رزقه وإليه النشور أمنة من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا يتمور أم أميرة من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقال كذب الذين من قابلهم فكيف كان نكير أولم يروا إن الطير فبقواهم صافات ويقميض ما يمسكون إلا الرحمن إنه كل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَجُنُدُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي من نُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مستقيم؟ قل هو الذي أنشيكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إذا كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين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 قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ مِمَاءٍ مَعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ماءة بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعنى خلوق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما نضل عن سبينه وهو أعلم بالمُتدين فلا تضيع المُكذبين والذن لا تدهن فيدهنون ولا تضيع كل حالا فيمهين هماز ما شاء إم من أمم معتد أثيم عُذُنَ لِمَّا بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٌّ أَن كانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَمْثَلِينَ سَنَسِمُهُ عَنِ الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فضاف عليها طائفهم من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليمين فتنادهم مصبحين إن يهدوا على حرثكم إذا كنتم صالمين فنقلقوا وهم تخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكينون وغدوا على حرثين قادرين ولما رأوها قالوا إنا لظال بل نحن محرومون قال يوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضيتنا وموت قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون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 سَأَلُهُمْ أَيُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فجَاءَتْهُمْ شَمَائِلُهُمْ إِذْ صانقين يوم يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ إلى إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة شيعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدارني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيثنا يعلمون وأمني لهم إنك يدي متين أم تسألهم أجرا فهم مما مورم مثقلون مع ذوم ويب فهم يكتبون فانص بيجن حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتبا ربه فجعله من الصالحين وإن كان الذين كفروا ليزنقونك بأمصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة من حاقة وما أدراك من حاقة كذبت ستمود وعاد من قانعة فأما ثمود فأهلكوا من طاغية فأما عاد وفأهلكوا من ريح نصار وصد نعاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خامية فَهَنْتَ رَانَهُمْ مِمَّا بَقِيَهْ وَجَاءَ فِي جَعَاوُنَ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ مِن خَاطِئَةِ فَعَلَا صَوْرًا لِرَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّوَامِيَةِ إِنَّا لَمَّا ظَلَمُوا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا ۚ وَذَرُوا فإذا نفخ صول الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبان فجكتا نكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ونشقت السماء في يومئذ وانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومي ذي لتعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي اكتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاغن حسابي فهو في عيشة راضية وفي جنة عالية مطوفها دانية كل واشربوا هنيئا مما أسلفت في الأيام الخانية وأما من أوتي كتابه من شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية لك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلتنا دارعوها سمعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له يومها هنا حميم فليس له يومها حميم ولا طعام إلا من غسيل لا ياكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تمنصرون وما لا تمنصرون إنه لقول رسول ذكريم وما هو بقول شاعر ذقليلا تؤمنون ولا بقول كائن ذقليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأخذنا منه باليمين ثم لقضعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَزَكِّرِينَ وَإِنَّهَا لَنَاعِمٌ أن مِنكُم مّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَنَسْأَلُهُمْ عَذَابًا وَاقِعًا لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَنَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم إذا كان مقداره خمسين ألف سنة فأصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمون وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصلته التي تؤبيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواة دعو من أدبر وتولى وجمع فوعا إنا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 فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُنْطَعِِينَ عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَنْ يَعِزِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمٍّ لَّهُمْ أَن يُدْخَلُوا جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبْدِئَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ وَلَنَأْتِيَنَّ أَهْلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَمٌ الَّذِينَ يَعْدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعَانَ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِهِمْ يَنْصُرُونَ أبصارهم أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَذَلِكَ الذي الَّذِي كَانُوا بسم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ من مِن قَبْلِ أَن يتيهم عذاب أليم.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 قال رب إني دعوت قومي ليلا فلم يسدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم دعنوا أصابعهم في آذانهم واستوى شوتيابهم وصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم دهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استوفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ناتى لله وقارا وقال خلقكم أطبارا إلى متر كيف خلق الله السبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيه نورا وجعل الشمس خرجة والله أمتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساتن لتسلوكوا لتسلوكوا منها سبل في جاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولدوه إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا شعا ولا يوثا ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزني الظالمين إلا ضلالا إما خضيئاتهم أغرقوا فودخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تدار على الأرض من الكافرين ديارا إن كي نتدارهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب يوم في ذني ولوالدي ولمن دخل بيتي من المؤمنين والمؤمنات ولا تزيد القان من إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم والرحيم إلي أنه سمع نفر من الجن فغنو إن سمعنا قرآنا عجب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 وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فمجدناها مليت حرصا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فما يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَنَحْنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَانِتِينَ فَمَن أَسْلَمَ فَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَأْمِنْ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ إِنَّكَ إِلَيْهِ مُنْتَهٍ وَأَمَّا الْقَانِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن وَاسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا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 وَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا رَشَدًا إِنْ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّا لَنَحْنُ وَلِيُودِينَا من اللَّهِ أَحَدٌ وَمَا لَنَا أَنْ نَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بِنَغَمٍ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جهنم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ قل إن أدري أغريب أم بعيد ما توعدون قل إن أدري أغريب ما توعدون أم يجعل ربي أمدا عَادِي فلا بِفَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ أَحَدًا إلا من مِن رَّجُلٍ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ مَا يُقَدِّبُوا وَمَا يُؤَخِّرُوا رَبُّهُمْ وَاحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا ويذغوش منه قليلا أو زيد عليه ورتل القوة آنتا رتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي شد وضأم إِنَّكَ فِي النَّهَارِ لك في النهار سبحانه رَبِّكَ واذكر اسم ربك وتبتن إليه رب الْمَشْرِقَيْنِ إِنَّ رَبَّكَ لَغَنِيٌّ إلا يَنفَعُهُ شُرَكَاءُ وَلَا مُتَّخِذُو أَندَادٍ فَادْعُ نِدَاءَ الْحَامِدِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ عَلَى كُلِّكُمْ لَحَافِظِينَ إِلَّا مَن شَهِدَ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُن مِّنَ يَوْمَ تَرَوْنَ الْأَرْضَ عَارِيَةً وَجَعَلَتْ جِبَالَهَا كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا مُّبِينًا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ إِذْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْبُلْدَانَ شِيبًا السماء وفطر به كاد وعده مفعولا إن هذه تذكرة وفمن شاء انتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من تجثي الليل فنصفه وتلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عن من لنا تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن عن من سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتعون من فاضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله غرضا حسنا وَمَا تُقَدِمُونِ أَنَّفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ نَتَجِدُوهُ عَنَدَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَخَيْرًا وَأَعَظَمَ إِجْرًا وَسَوَّفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المُدَثِّرُونَ فَأَنَّ ذِي ذُو رَبَّكَ فَكَبِينُ مَثِيَابَكَ فَالْضَاهِيرُ وَالرُّجُوصَ فَهَجُورُ وَلَا تَمْنُونُ تَسْكِثُوْ وَلِرَبِّكَ فَالصُّبِيرُ فَإِذَا نقر في فِي النَّاقُونِ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ نَذَرُنِ وَمَنْ خَلَقَ تُوحَيدًا وَجَعَنْتُنَهُ مَا لَمْ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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نضعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنافعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة وفرت من غسورة من يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافنا الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء اللَّهُ الله هو التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب إذا سانوا أن عن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد إذا سانوا ليفجر أمامه. يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق المصر وخسف الغمر وجميع الشمس والغمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزار إذا ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ مما قدم وأخار بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحجك به لسانك لتعجل به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 كان علقتا فقلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتني فجعلناه سميعا مصيرا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ إن الأبرار كَفَرُوا من عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يَفْتِرُونَهَا جَفْنِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ الشَّرُّ مُسْتَتِرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إنا لقاف من ربنا يوم العبوسا قم ضريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم مما صبروا جنة وحنيرا متكئين فيها على الآرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذنيلا ويضاف عليهم بآلية من نفضة وأكوامنا كانت قوانيرا قوانيرا من نفضة نقدروها تقديرا ويشقون فيها كأسا كان مزاج آزا جبيلا عيلا فيها تسمى تلسبيلا ويضاف عليهم اللان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا أما نتورا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 وَنَكُونَ اسم رَبِّكَ فُقْرَتَهُ وَأَصِيلَةً وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُودُوا وَسَبِيحُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُونَ الْعَادَةَ وَيَدْرُونَ فَرَاءُهُمْ يَوْمَ النَّقِيلَ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا إِسْرَاهُمْ إِذَا شَئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِيلًا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 والمرجومون سلاتا عرفا فانا فنا عاصفا وناشرات نشرا فالفارقات فلقا فالملقى يذ ذكرا عذرا أو ذرا انما توعدون لوانقيع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت واذا الرسل انقيت لاي يوم أدلت يوم فصل وما ادراك ما يوم الفصل ويلون يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآقلين كَذَلِكَ نَفْعَلُ بالمجنبين ويلون يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهينين فجعلناه في غرار مكين إلى قدر معلومين فقدارنا في نعم القادرون ويلون يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيُنَذِرُ يَوْمَ الدِّينِ الْمُكَذِّبِينَ إِذَا طَنَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ تُمِيتُكَذِّبُونَ إِلَّا قُلْنَا نَذِ سَلَاسٌ شَعْبًا يَظْنِنُونَ ولا يُؤْنِي من اللَّهَبِ إنها ترمي بالشرار إذا كالقصج كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يغطيقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفاصل لجمعناكم والأولين فإذا كان لكم كيد وفكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفباكها مما يشهون كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون إن كذلك نجز المحسنين ويلون يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلون يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعون أين ركعون ويلون يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صنق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة